ترضل عمو محمد ريتك تشوفه وعال حبل الوصيه ام جيدك فوفوه صحيت فضه سنديني صحقت نفس جنيني صحيت فضه سنديني صحقت نفس جنيني وعال حبل الوصيه ام جيدك تمنيتك محمد حاضر الساق تجويل هوا الهار كسر ضلع وقصيب وفاتع ونار علي يحتي لك البار علي يحتي لك البار ومحسن على الأرض مطروح بالدار واهل أشينا بضلع باسمار وبكل جانب أصوار وبكل جانب أصوار تمنت المنية غمضت فوني ولا شوف الطفل علقاح بعيوني ياريت العم بعيني سيقاط محسن جنيني يا ريت لعم بعيني سيقاط محسن جنيني وعالي بحبل الوصية بجيدة شفوفة وعالي بحبل الوصية بجيدة شفوفة أزر ضلع محمد ريتك تشوفة وعالي بحبل الوصية بجيدة شفوفة صحت فضه سنديني صحقت نحسن جنيني صحت فضه سنديني صحقت نحسن جنيني وعال حبل الوصيه مجيدك بو فواني هيدي <سؤال> مويا محمد رك للدين من هضمه والزهره تقبل دم عتي العين حاشره ودلل الحزن هجموا علي بعد البين عصر مشلان عصر طاحلك ان فريده يقفل حسين بالطبي في دنا حري بالطفي في دنا الجموع على الدار اللي كانوا و بدي ابيك وديت منك تجيني ساقط محسن جينيني وديت منك تجيني ساقط محسن يا بلعم محمد ريتك تشوف وعالب حبل الوصيم جيدك شوفه صحت فضى سندي ديني سقط محسن جنيني صحت فضى سندي ديني محسن جنيني وعالب حبل الوصيم جيدك شوفه حق الله يا بوي اللي يهجمون ما هميت منهم لتشن ولدل على رأسي نوحون كيف ارهم ويهمهم كيف ارهم ويهمهم ما اكونك يا محمد تنظر شلون جر من العين دمهم والحسن وحسين يبتون كسره وقلب أمه كسره وقلب أمه دي تجيهم بويه الهادي وبيدك تنشف دمعة أولادي وحكار بيهم ونهيني وسيقاط محسين تربيهم وينيني وسقاطنا حسين جينييني وعال في حبل الوصيه مجيدك فوق فاه وعال في حبل الوصيه مجيدك فوق فاه يا ابو العلم محمد ريتك تشوف فاه وعال في حبل الوصيه مجيدة جفوفة قد فلس نديني سقط محسن جنيني قد فلس نديني سقط محسن جنيني حبل الوصيه مجيدك بفوار لك ما على بيتك اضحيه اخليني الغد تلف على علي شلون دفعه علي شلون دفعه الشو لك ابوي يا سيد الاكوان على بتك البضعه اهل الغد دفعه بابي الاحزان علي شلون دفعه علي شلون دفعه سدي من الدمع يا ابو يا ذرقان على شيرجع ودران بإله الانس والجان قرف المصابدا معي قرف المصابدا معي بيچت عين الله بويا الشدت وصوابي ما كل يسمع عتابي وطفت شمعه سنيني وسقاط محسن ديني شمعت سنيني بسيقاط محسن جنيني وعالي بحبل الوصية مكيدة تفوفة وعالي بحبل الوصية مكيدة تفوفة هزر ضلع محمد ريتك تشوفة الموتات والتصوير على هاشم لحمد داو الفضله <تصفيق> نديني صقنا الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الزهيري <تصفيق> حسين الزهيري الكلمات للشاعر سيد رفعت الصافي <تصفيق>